الله سلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته يجمعين ومن سار على سبيله واشتبع هذيه إلى يوم الدين ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوسفنا جميعا للقول الصائد والعمل الصالح وأن نبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه أيها الأحباب ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صعد المنبر فقال آمين آمين آمين ونعرف أن معنى آمين معناها اللهم استجبت لأن الإمام فيما يقرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين نقول آمين بمعنى اللهم استجد فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر قال آمين آمين آمين فتعجب الصحابة من دعائه وتأمينه فقال عليه فسألوه فقال أتاني جبريل عليه السلام فقال راغما راغما أم تمرئ أدرك رمضان فلن يغفر له قل آمين هذا الحديث أيها الأحباب يفيد بأن رمضان مجال أو زمان لغفر الذنب وستر العيب والتجاوز عن الخطايا وحط الآتام وزيادة الحسنات ورفعة الدرجات والحصول على الخيرات فمن أدرك رمضان ولم يغفر له رغم أنفور يقول عليه الصلاة والسلام قال جبريل قل آمين فقلت آمين فرمضان أيها الأحباب موسم للخير وميدان للتسابق لمن أراد رفعة الدرجات وزيادة الحسنات وتكفير القطيئات فيحسن بنا أيها الأحباب أن ننتهز فرص الخير وأن نستغل السويعات الفاطلة بما يرضي الله عز وجل، وصدق الله حيث يقول أيامًا معذّدًا، أيامًا أيام على زينة أفعال، وأفعال صيغة من صيغة من صياغة جموع القلة وليس جموع الكثره. لأن عندنا أوزان لجموع الكثره، وعندنا أوزان لجموع القلة، وأوزان جموع القلة. أفعيلة أفعل ثم فعل ثم تأفعال جموع قلة أفعال أيام فأتى فيها سبحانه على صيغة جمعا من جموع القلة يشمر المظلم عن ساعد الجمع ولينفض عنه غبار الكسل وليعمل بما يكون سببا في فوزه ونجاته وصلاحه وفلاحه جرسنا أيها الأحبار في هذه الليلة المباركة في السيرة النبوية ما أنعم الله به على أمة محمد صلى الله عليه وسلم من جمع الكلمات على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه فبعد أن انتقل النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الدار انحرف كثير من الأعراق وحاد كثير من القبائل ونكص كثير من البطون من بطون القبائل يعني بقي على الإسلام مكة والمدينة والطائف وبطون قليلة من بطون العرب أما البقيه فقد نكصوا عن الجاهدة ونأو عن الطريق السوي وهم على فئتين فئة جلو مات النبي انتهى إلاه نرجع إلى ما كنا عليه فنبذ الدين بكامله ونأوا عن الجادة وابتعدوا عن الطريق السوي وعادوا إلى ما هم فيه من كفر وعناد وشقاق وخلا وهم أغلب الناس فريق آخر قالوا لا نبقى على الدين لكن الزكاة كنا نؤديها لرسول الله أما الآن لا يمكن نؤديها لابن أبي قحافة إن عول بأموالنا لا يمكن أن نؤدي الزكاة لابن أبي قحافة ويعنون بذلك أبو بكر رضي الله عنه فشمر أبو بكر عن ساعد الجد ولم يفرق بين الصلاة والسكة وقاتل الناس ولما كلمه بعض الصحابة قالوا الآن يعني المدينة خالية وجيش أسامة قد ذهب والقبائل يوشك أن تبيت المدينة فلو تريدت قليلا حتى يأتي جيش أسامة او كيف تقاتل اناسا يصلوا الا انه رضي الله عنه ادى استعدادا كاملا وموقفا حازما وصلابة في سبيل الله عز وجل حتى يعودوا الى الرشد ويرجعوا الى الصواب وان فالسيف بيننا وبيننا جاء بعض شيوخ العراق جاء الأقرع محابس وهو من هو في بني تميم وجاء عينه بالحصن وهو من هو في بني فزارة ومعهم عدد من العشرات من قومه وقالوا للصحابة الآن كل القبائل المحيطة بالمدينة رجعت عن يجاد ويوشك أن يبيت المدين وما عندهم استعداد يدفعون شيئا واحدا أو تمرتا واحدا ولكن نريد تعطوننا جعل تعطونا نسبة وإنا نتفاهم معهم نحاول به حين يكون لنا الربع أن نضح الصحابة بعضهم أو كثير منهم الله عليهم استحسنوا هذه الفترة قالوا فيها أجل يعني فيها فرصة فلما قالوا لأبي بكر قالوا قال لهم ما تقولون قالوا نعم هذا الرجل قالوا والله لو منعوني عقال بعير أو لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقد قابلت وأقسم كثير من الصحابة لأنه قال والله الذي لا إله إلا هو. والله الذي لا إله إلا هو والله الذي لا إله إلا هو لو لا قيام أبي بكر بهذا الأرض وما فتح الله عليه به من إيمان وقوة وطلابة ما عبد الله فكان رأيه وصائد وهناك من العراق أو من القبائل في قبيلة القيب وكان رئيسهم عدي وجاءه قوم قالوا الاعراب والقبائل كلهم رجعوا وانتم الان جماعه الاموال نريد وصلها الى ابي بكر نحن أولى بها نريد اموالا لا تكون لك فقال هذه ادعه وهذا نقوش وهذا فيه انحراف وهذا فيه ضعن عن الطريق السوي فام ا ان تثبتوا على ما انتم عليه وإما السيف بيننا وبينكم وفي أحد المرات جاء عمر رضي الله عنه وكان عمر مشغول عنه فقال العلك ما عرفت قال كيف لا أعرفك والسماء قد عرفتك من قوة إيمان وصلابة عقيدته رضي الله عن الجميع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ولينا محمد. وعلى آله وصحبه. وطالع الفقه. وفي, وفي, وفي, وفي الصحيح أن عبيدة رضي الله عنه قال: لما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عرباً بكر وكفر من الكفر من العرب كفر من كفر من العرب أغلب الأعراف قلنا أهل مكة والطائف فالمدينة فيها صحابة. هذه البلاد بقيت وبطون قليلة أما البقية فهم نكصوا عن الجادة وابتعدوا عن الطريق السوي وقال قال عمر لعبي بكي كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله فإذا قالوها عسموا مني جماءه وأمواله إلا بهقها فقال عبد بكر فإن الزكاة من حقها الزكاة من حقها لأن الزكاة هي قرينة للصلاة في كثير من المواضع نعم والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة والله لو منؤوني عناقا كانوا يأدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم على منيها قال عمر فما هو إلا أن رأيت الله قد صرى صدر عبي بكر للقتال فعرفت أن الحق فعرفت أنه الحق قال عمر والله لرجى إيمان عبي بكر بإيمان هذه الأمة جميعا في قتال أهل الردة وذكر ياقوم يا بن سعيد بن عبيد ومحمد بن مسلم بن شهاب الزغري عن جماعة قالوا كان عبوبكين أمير الشاكرين الذين ثبتوا على على دينهم وأمير الصابرين الذين صبروا على جهاد العدوين أمير الشاكرين الذين ثبتوا على الدين وأمير الصابرين الذين صبروا على جهاد العدو رضي الله عنه وعرضه نعم وهم أهل الردة وذلك ان العرب افترقت افترقت في ردتها فقالت فرق لو كان نبيا ما مات فرقة قالوا لو كان يعني أنكروا أنكروا وجحدوا نبوة المصطفى عليه الصلاة والسلام قالوا لو كان نبي ما مات دليل على أساس أنه ليس هذا الفرق هذه فكرتهم ووجهاتهم الخاطئة نعم وقالت فرقة انقدت النبوة الموتة يعني فرقة قالوا لو كان نبي ما مات فرقة ثانية قالوا لا نبي لكن النبوة انتهت بموته نعم فرقة ثانية قالوا نعم نبي وكان على الحق ولكن وكنا نعطيه الزكاة فلما مات لا يمكن أن نعطي أموالنا لابن أبي قحافة لأبي بكر فقالوا كان محمد ثم جاء بعده أبو بكر والكرايعتين بكر يقول أنا أريد نصيب أبوه ومع أشبه ذلك يعني هذا منه من كلامهم القاطع وقالت فرقة إن قدر النبوة بن إن قدر النبوة ولا نطيع أحدا بعد وفي ذلك يقول قائلهم أعطانا رسول الله ما كان بيننا ويا لعباد الله مال أبي بكر. مال أبي يعني كيف نطيع أبو بكر بعد رسول الله؟ نعم. أيُرثها بكر أيوريتها إذا أبو مات بكر. بعده بعد بكر يدي بكر. نعم. فتلك العمر الله قاسمة الزهري وقالت فرقة نؤمن بالله. وقال بعدهم نؤمن بالله ونشهد أن محمد رسول الله ولكن لا نعطيهم أموالنا. نعم. فجادل السحابة أبو بكر رضي الله عنهم وقالوا اهبس جيس أسامة. فيكون أماناً بالمدينة وارفقوا بالعرب. كان عددهم قراب السبع سبع مئة. والمدينة خالية. فإذا ذهب جيش أسامه، يعني تبقى المدينة خالية من المقاتلين والأعراب يحيطون بها من كل جهة، فيوشك أن يبيتوها نعم. وارفقوا بالم وارفقوا بالعرب حتى يتفرج هذا الأمر. نعم ولو أن الطائفة. نعم. يفرق هذا الأمر. فلو ان طائفة ارتدت قلنا قاتل من معك من ارتدت قاتل بمن معك لو ان فرقة واحدة هي التي ارتدت تقولنا قاتل بمن معك هذه الفرقة لكن المشكلة عن كل القبائل ارتدت وليس لديك استطاعة ان تجاهدها الجميع يعني اقل ما يمكن ان تحدث هذا الجيش الذي هو 700 وجيش اسامه اللي يدافع عن المدينة وليدافع عن امهات المؤمنين نعم وقد اسفقت العرب على الارتداد وقدم على ابي بكر ولينه تكون حسن والاقراب الحابس في رجال من في رجال من أسراف العرب فدخلوا على رجال من المهاجرين وقالوا هؤلاء شيوخ الأقرأ ابن حابس وعويين ابن حطن ومعهم عدد من الأشراف فقالوا نريد أن تعطونا نسبة ونكفيكم القبائل ونستطيع إقناعهم ونستطيع ردهم إلى الحق نعم وقالوا إنه قد ارتد عامة من ورعنا عن الإسلام وليس في أنفسهم أن يؤدوا إليكم ما كانوا يؤدون وأجمعوا أنهم لا يعطوكم شيئا لكن ماذا ترطوننا لأجل أن نقنعهم نعم ما كانوا يأذونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن تجعلوا لنا جعلة كفيناكم نعم فدخل السهاد فإن تجعلوا لنا جعلة الجعل الجعل نعم جزء مما تأخذونا يعني أنتم تأخذونا الصدقة مثلنا وشكاتنا نقول مئة من الإبل لنا عشر بالمئة لنا خمسة عشر إن كثر وإن قل لا نقول أعطونا مئة من النوف أو أعطونا حلفا من الغنم أو أعطونا خمسون وسقا من الحبوب لا نريد أن تجعلوا لنا جعل والجعل هي النسبة يعني خلت أو كثر. يقال لك الربع لك الثمن لك الثلث إلى آخر كل ما يحصل لك منه كذا فنريد أن تجعلوا لنا جعلا ونكفيك ونكفيكهم إياهم أو نكفيكم إياهم نعم فإن تجعلوا لنا جعلا كفيناكم فدخل السهابة على أبي بكر فأعرضوا عليه ذلك وقالوا نرى أن نطعم الأقرى وأيينة طعمة يرضيان بها نعطيهم شيء خلهم عنا فالأقرى ابن حابس أمين وعيينها بين حقاً أمير فنرى هذا الكلام لعموم الصحابة نرى أن نطعمهم يعني نعطيهم شيء علشان نسألهم به ويكوننا من وراءهم إلا أن موقف الصديق رضي الله عنه كان يختلف اختلافا كبيرا عن هذا نعم ويكفيان كمن وراءهما حتى يرجع إلينا أسامة مجيشه حتى يرجع إلينا أسامة ومن معه منتصرا إن شاء الله لأن اللي معه سامن قلنا قرابة سمعمائة وإذا رجعوا ممكن أن يعملوا عملهم نعم أما الآن لا نعم ويسترد عمرك نعم. فإن اليوم قليل من كثير نعم. فقال عبو بكر فهل سرون غير ذلك؟ في رأي ثاني غير هذا قالوا لك قال إذن ما كان فيه نص من كتاب الله أو سنة رسوله نعمل بالنص وما لم يكن لدينا نص من كتاب الله وسنة رسوله أن أستشيعكم ولا يمكن أن نوافق على مرتعاه الأقرع بن حابس ولا مرتعاه عيينة ابن حب فإن الأقرع وعيينة قالوا نكفيكم من وراءنا لكن نريد أن تجعلوا لنا جعل ما استحسن الصحابه هذا الراي راي تمى يعود جيش اسامه لان جيش اسامه كان بخلهم 700 اذا رجعوا تمكنوا من ان من ان يتعسكروا في نواحي المدينه ويحمو ويحموا من الغارات وقبائل العرب تحيط بها من كل جانب وقد ارتاد اكثرها الصحابة رضوان الله عليهم لما جاء الأقرع بن حابس وهو من هو شيخ ومكانته وقيمته عند قومه وعيينه بن حلص كذلك وقالوا اجعلوا لنا جعلا ونكفيكم من وراءنا تحتم الصحابة هذا الرائد فإلا أن أبا باكر رضي الله عنه قال لا يمكن أن يكون فما كان فيه نص من كتاب الله أو سنة رسوله نعم له وما لم يكن فيه نصن استشيركم ولكن الرأي أن ننبذهم السيف من استمر على دينه وبقي على عقيدته فهو منا ونحن منه ومن حاد عن الجادة ونآ عن الطريق السوي فالسيف بيننا وبيننا فقال عبد بكر فهل ترون غير ذلك فقالوا لا قال قد علمتم أن من أهل نبيكم إليكم المشورة فيما لم يمد فيه, فيه أمر نعم. يعني فيه ما فيه لا نص من كتاب ولا سنة نتشاور أنا وانت لكن اللي فيه نص ما يمكن أن نقبل فيه طول أي إنسان نعم. المشورة في ما لم يمد فيه أمر من نبيكم ولا نزل به الكتاب عليكم نعم. وأنا رجل منكم تنظرون فيما أسير به عليكم وإن الله لن يجمعكم على ضلاله. لا تستمع أمتي على ضلاله. نعم وإن الله لن يجمعكم على ضلاله، وتجتمئون على الرشد في ذلك إن شاء الله نعم وأما أنا فأرى وأرى أن ننبد إلى عدونا فمن شاء فليؤمن من, من ثبت على دينه كما حصل من عدي بن حاتم رضي الله عنه وبقي على عقيدته كما كان من آل طيب حينما تبع عديا في مقالته فهو منا ونحن منه ومن حاد ونأ وتعدى ونكص فالسيف بيننا وبينه نعم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر والا ترسون عن دين الاسلام فنجاهد ادو فنجاهد ادو كما جاهدوا الا ترسون يعني ما تدفعون الرشاوى فعدي بن حابس فعينا بن حسن والأقرع بن حابس يقول عطونا شيء عطونا والصحابة قالوا نرى أن نعطيهم طعمة يكفوا عنا من وراءهم فأبو بكر يقول لا لا يمكن أن نعمل هذا شيء نعم. وأن لا ترسون على الإسلام فتجاهد عدوه كما جاهدهم والله لو منؤوني أقالاً, أقالا الحبل اللي يربط في البعيث ما يساوي شيء أو عناق فخلت الآن ولدت سمع عناق لو منعوني العناق لو منعوني العقال اللي كانوا يعطون رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه نعم والله لو منعوني قالا لرأيت أن أجاهدهم علي حتى آخذه وأما قدوم عينه وأصحابه إليكم فهذا أمر لم يرغب عنه يينه، هو راد، هو ثم، ثم جاء له، ثم جاء له, جاء له يعني يريد أن يجعل له جوع، وينه والأقرع ابن حارث. نعم. ثم جاءوا له وفروا، ولو ولو رأوا ولو رأوا دبابا السيف لفروا دباب فروا إلى ما حربوا منه. نعم. إلى أو, أو, أو أفنى لهم السيف، نعم. فإلى النار قتلهم على حق منعوه أوف وكبر التبعوه، فإن النا... فإذا فبان للناس أمرهم، وقالوا له أنت أفضل ناراً ورأينا لرأيك تبع. أنت أفضل ن رأيك هو يعني أول العمر كانوا يؤيدون ما دعا إليه الأقرع نهارس وعين ابن حسن. من إعطائهم جُعْلًا يقول نحفهم طعمه جُعْلًا مما كان عليه الصلاة والسلام يأخذه من الزكاة لأجل أن يكفوا قومهم فأبو بكر لم يرى هذا الرأي ورأى إما أن يلزموا وإما أن يقاتلوا فيقول يقول رأى الصحابة الرأي السديد الذي مال إليه أبو بكر وارتحاه نعم فأمر أبو بكر رضي الله عنه الناس بالتجهز وأمر على المسير بنفسه نعم وقد كان يذهب بنفسه نعم وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سدر من الحج سنة عسر وقدم المدينة أقام حتى رأى هلال المحرم سنة 11 عسرة دخلت السنة الحادي عسر التي مات فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرسل الوقود ليأتوا بالزكاة من القبائل في بقاع الأرض نعم فباث المصدقين في الأرب اللي يجمعون الصدقات نعم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتذكيهم بها نعم نفع الله تيا بعدي بن هاتي عدي رضي الله عنه كان له رأي صعب جماعة أرادوا أن ينحرف كما انحرف غيرهم وأرادوا أن يرتدوا كما شد غيرهم وأرادوا أن يمنعوا الزكاة كما منع غيرهم وقالوا نحن أحق بأموالنا من غيرنا محمد نعطيه المال وما فنحن أحق بها إلا أن عدي صمم على رأيه وقال إذا كان المختفى عليه الصلاة والسلام قد مات فنرسلم هذا المال لخليفته من بعد نعم. ولما قلقوا وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا فمنهم من رجع وصلى الله وسلم على نبينا محمد